سبحان الله العظيم سبحانك يا أقوى الأقمياء ويا أغنى الأغنياء ويا أحكم الحكماء ويا أعز الأعزاء ويا أكبر الكبراء ويا ألطف اللطفاء سبحانك يا عليم يا سميع يا حكيم يا بديع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 يا, يا تواب يا عظيم الجناب يا واحد يا ماجد يا واحد يا أحد سبحانك يا فرد يا صمد سبحانك يا فرد يا صمات يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولاد ولا يحتاج إلى رزق ولا مدد يا من لا يرضى لعباده الكفر والحسد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 كبير بالخواطر بصير بالضمائر يا قوي يا متين يا حكيم يا مبين يا محب الملحين ويا قابل التائبين سبحانك, سبحانك ما قدرناك حق قدرك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 يا لا يزداد على كثرة السؤال الا جودا وكرما ولا يزداد على كثرة الطلب الا تفضلا واحسانا ولا يزداد على كثرة الاستغفار الا رحمه ومغفرانا سبحانك أنت القائل سبحانك أنت القائل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين إلهنا إلهنا إلهنا سبحانك أنت القائل سبحانك من لطيف ما ألطفك وعليم ما أعلمك سبحانك من قادر ما أقدرك وكريم ما أكرمك لا نحصي ثناء عليك إلهنا قد أشغلنا الثناء عليك عن طلب مسألتنا إلهنا إلهنا يا من ترانا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا غني نحن الفقراء يا قوير نحن رفاء يا كريم نحن مخانا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 اللهم اقض حوائجنا اللهم لا تحرم احدا من حاجاته رحمتك يا بابا من الله اللهم لا تحرمنا حاجه